الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته لما ذكر الله تبارك وتعالى ما وقع لبني إسرائيل حينما جاء موسى لميقات ربه وذلك أنهم عبدوا العجل ثم تاب الله تبارك وتعالى عليهم بعد هذا الجرم الشنيع. قال الله بعد ذلك واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يعدد عليهم نعمه وآلاءه ففي هذا الميقات الذي كلم الله عز وجل موسى صلى الله عليه وسلم به وأنزل عليه التوراه واذ اتينا موسى الكتاب واذكروا نعمتنا عليكم إذ آتينا موسى الكتاب أعطينا موسى الكتاب والفرقان فهذا الكتاب وصفه الله تبارك وتعالى بهذا الوصف أنه فرقان يفرق الله عز وجل به بين الحق والباطل والمقصود بذلك التورة وذلك من أجل أن يهتدوا لعلكم أي من أجل هدايتكم وذكرنا في بعض المناسبات أن بعض أهل العلم يقول كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد وهو قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون ومن أهل العلم حمل لعل على بابها وهي أنها للترجي والله تبارك وتعالى لا يقع منه الترجي لأن الترجي إنما يكون ممن لا يعلم عواقب الأمور والله بكل شيء عليم وخرجوا ذلك اعتبار أن الخطاب روعي فيه حال المخاطبين لعلكم تهتدوا هذه الآية أيها الأحبة يؤخذ منها أن انزال الكتب نعمة من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه بل هي من أعظم النعم وأجلها لأن الناس لا يمكن أن يعرفوا حقائق الأمور لا يمكن أن يعرفوا كثيرا من الغيوب إلا عن طريق الوحي الأمور الغائبة عنهم في الزمن الماضي والأمور الغائبة عنهم في المستقبل ما يتعلق بالله والدار الآخرة كيف تصل العقول إلى مثل هذه الأمور مهما كانت هذه العقول ومهما اوتيت من القدر والإمكانات والذكاء فإن الأمور الغيبيه غائبه عنها فالوحي هو الطريق إلى معرفتها قد يدرك العقل جملا من صفات الله تبارك وتعالى ودلائل ربوبيته ووحدانيته أنحو ذلك ولكنه لا يدرك ذلك على التفصيل إلا عن طريق الوحي وهكذا في محاب الله ومساخطه وشرائع الإيمان فإن ذلك إنما يعرف عن طريق الوحي وقل مثل ذلك ما يتعلق بالدار التي يصير الناس إليها واوصاف هذه الدار فإن هذا انما يعرف بطريق الوحي فهذا الوحي وهذه الكتب يتوصلون بها إلى المعارف الكبرى التي تتوقف عليها سعادتهم وفلاحهم ونجاتهم فبها يعرفون المعبود وبها يعرفون الطريق التي رسمها لعباده وبها يعرفون الدار التي يصيرون إليها ويأخذ من هذه الآية أيضا أن انزال هذه الكتب إنما هو لغاية عظمى لغاية كبرى وهي بيان الحق وهدايه الخلق فالله تبارك وتعالى هنا يذكر أنه اتى موسى الكتاب والفرقان قال لعلكم تهتدون إذن هذه الكتب نزلت من أجل الاهتداء ولم تنزل هذه الكتب من أجل أن تتلى فحسب ان يتلوها المسلم من أجل أن يحصل الحسنات والأجر والثواب فهذا مطلوب بلا شك ولكن المقصود الاساس هو الاهتداء بها وانما طريق الاهتداء التدبر ان يتدبرها ليعقل عن الله تبارك وتعالى مراده من اراد الهدايه فعليه بتدبر القران فهو اصل الهدايه وينبوعها ولا بد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 واذكروا إذ قال موسى اذكروا نعمتي عليكم حين قال موسى عليه السلام لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجلة إلها حيث وضعتم العبادة في غير من خلق وجعلتم الإله عجلا مصطنعا فهذا من أعظم الظلم فتوبوا إلى بارئكم إلى خالقكم الذي أوجدكم من العدم وذلك بأن يقتل بعضكم بعضا فاقتلوا أنفسكم ذلك القتل خير لكم عند خالقكم وربكم وبارئكم من العقوبة التي تنتظركم وهي النار فامتثلتم ذلك فتاب عليكم فمن عليكم بقبول توبتكم وفقكم للتوبة وقبلها منكم إنه هو التواب لمن تاب من عباده الرحيم بهم تواب كثير التوبة على العباد على كثرة ذنوبهم معاصيهم وعلى كثرة هؤلاء العباد فيأخذ من هذه الآية أنه ينبغي لمن يخاطب الناس في دعوتهم إلى ربهم تبارك وتعالى ان يستعمل معهم كما سبق الأسلوب الذي تقبله نفوسهم وتنقاد إليه أرواحهم فموسى صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجرم الشنيع عبادة العجل واستضعاف هارون عليه الصلاة والسلام والهم بقتله والشماتة به يقول لهم موسى عليه الصلاة والسلام يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم خاطبهم بهذا الكلام الذي هو في غاية اللطف وهم قد جنوا أعظم جنايه فينبغي بغي أن يراعى هذا في خطاب الناس فالعبارات الموحشة العبارات المنفرة العبارات التي من شأنها أن تصرف الناس عن القبول ينبغي أن تجتنب يخاطب الناس بالخطاب اللائق إذا كان المراد هو القبول والانقياد أما إذا كان المراد هو تنفير هؤلاء الناس أو تكسير هؤلاء الناس فذلك شأن آخر وقد ذكرت في بعض المناسبات ما ينبغي للخطيب مراعاته من اختيار العبارات المناسبه ويبتعد في العبارات الموحشة من توجيهها بضمير الخطاب فيقول لهم أنتم تفعلون كذا أنتم يصدروا عنكم كذا أنتم إذا فعلتم كذا ادخلكم الله النار وإذا فعلتم كذا أنزل الله بكم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين وكأنه وقف على المنبر يجرم هؤلاء ويسمعهم العبارات التي تثقل على مسامعهم فمثل هذا لا يحسن ولا يليق فهذا الخطاب اللطيف بهذا التودد يا قومي يقررهم بذنبهم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فذكر لهم موجب التوبة ثم بعد ذلك حسهم عليها فتوبوا ثم انظر ماذا جاء بعد توبوا إلى من؟ توبوا إلى بارئكم وهذا الجرم الذي عملوه ما هو باتخاذكم العجل شيء لا يعقل ولا تقبله النفوس السوية ومع ذلك فعلتموه فتوبوا إلى, إلى بارئكم كيف تجعلون أنفسكم متذللة لمن لا يملك لها نفعا ولا ضر يخاطبهم بهذا عليه الصلاة والسلام يقول أنتم أشرف من هذا العجل المصنوع الذي صنعتموه بأيديكم فهذا أسوأ الظلم وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يترفع عن عبادة غير الله تبارك وتعالى فالله الذي خلقه وأوجده وكرمه وجعله في أحسن تقويم فالعبادة يصرفها له وحده ولا يذل غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فمثل هذا تدركه الفطر السليمة والعقول الصحيحة فهذا الذي فعلوه بأنفسهم هو ظلم عظيم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم والباء هنا للسببية يعني بسبب اتخاذكم العجل وكما ترون أنه حذف المفعول الثاني باتخاذكم العجلة إلها أو معبودا لكنه حذف كما قلنا في جميع المواضع في القرآن قال بعض أهل العلم لأنه لا يتصور أو لا يليق أن يتفوه بمثل هذا عجل ويكون إله وانظروا أثر العجل وعبادة العجل على اليهود كيف صاروا يعبدون الذهب وهذا مشاهد في أرجاء المعموره ولاحظوا هنا التعبير بلفظ البارئ مرتين إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى من؟ ما قال إلى إلهكم الحق وإنما قال فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا إلى بارئكم ثم كررها مرة أخرى فقال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فالبارئ سبحانه وتعالى هو الذي أوجدهم من العدم باراءهم أوجدهم بعد أن كانوا عدما فكيف تتخذون عجلا صنعتموه بأيديكم وتتركون وتعرضون عن المستحق للعبادة وهو البارئ الموجد من العدم وقد ذكرنا في بعض المناسبات في قوله تعالى مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وقلنا إن الأمر بعبادة الله عز وجل كثيرا ما يقرن في القرآن بهذا الخلق الذي خلقكم فمن خلق هو المستحق لان يعبد وحده دون ما سواه فهنا ذكر لفظ البارئ الموجد من العدم هذا الذي يستحق ان يعبد لا ان يعبد العجل المصنوع الذي صنعتموه بايديكم وقلتم فيه ما قلتم من الفريات الكبرى بانه بانه اله ولهذا لاحظوا أنه كرر لفظ البارئ فتوبوا إلى بارئكم للتوكيد الأصل الإضمار قال إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجب فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم عنده فالضمائر تختصر فإذا أعاد ما يصلح في موضعه الضمير فأظهره هذا الذي يسمونه الإظهار في موضع الإضمار فهذا يكون لملحظ بلاغي فهنا هذه القضية تتعلق بالعبادة هؤلاء عبدوا عجل فيؤكد عليهم هذا البارئ هو الذي يستحق أن يعبد فأعاده مرتين وهذا فيه ما فيه من هذا الملحظ والله تعالى أعلم هذا الفعل هذه التوبة هي خير لكم عند الذي أوجدكم وأنشأكم فالذي أوجدكم من العدم توبتكم هذه خير عنده من بقائكم على هذه الحال من عبادة عجل مصنوع لا ينفع ولا يضر ثم يؤخذ من قوله تبارك وتعالى فتوبوا إلى بارئكم فتوبوا قلنا في مناسبات سابقة بأن الفاء تدل على التعقيب المباشر فتوبوا فيأخذ من هذا أن التوبة أنها واجبة على الفور لا يؤجل التوبة يجب على الإنسان أن يتوب مباشرة ولا يسوف ويقول إذا حجيت أو إذا تزوجت أو إذا بلغت الأربعين وإنما يبادر فها نحن نرى اقواما قد حجوا ولم يوفقوا للتوبة ونرى أقواما قد شابت مفارقهم ولم يوفقوا للتوبة فالعبد يجب عليه أن يبادر ولا يدري في أي لحظة يختطف ويموت ولا يدري الإنسان هل يوفق للتوبة أو لا وكما ذكرنا في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول. بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون يحول بين المرء وقلبه يريد التوبة فلا يتمكن لماذا؟ لأنه أعرض عنها لم يبادر إليها فهذه أمور مصيرية تعلق فيها مصير الإنسان المستقبل الحقيقي فلا تفريط يحرص عليها يحرص على الهداية يقبل بكليته بقلبه بكامله على الهدى والإيمان ويبادر إلى التوبة ويجددها دائما شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول بأنه يجدد إسلامه في كل يوم ويقول ما صح لي إسلام إلى اليوم وهذا الكلام قد يظنه الإنسان في بعض الأحيان من باب التواضع ولكنه عند التأمل يظهر أن هذا الكلام صحيح النقص الذي يعتور الإنسان والتقصير الكثير في جوانب كثيرة والجهل الذي من شأنه أن يخفى عليه كثير من الأمور الشرعية والأحكام والراجح في مسائل الخلاف وما إلى ذلك يحتاج معه إلى أن يصحح دائما صحح النية والقصد والإخلاص صحح العمل يراجع نفسه من التقصير من المعصية ويجدد دائماً لأنه لأن الإيمان يخلق في الجوف كما يخلق الثوب يحتاج إلى تعاهد وتجديد ولاحظوا أيضا هذه الجملة فاقتلوا أنفسكم المعنى فليقتل بعضكم بعضا لماذا قال إذن فاقتلوا أنفسكم تنزيل للنفوس المتفقة في أمر متحد كالإيمان منزله النفس الواحده ولهذا قال فاقتلوا انفسكم اي فليقتل بعضكم بعضا وقد قال بعض المفسرين وهي من اخبار بني اسرائيل فالله اعلم بها قالوا انه قتل منهم في يوم واحد سبعون الفا قيل القي عليهم الغمام السحاب الابيض الرقيق فصار الواحد لا يرى وجه الاخر فيضرب بالسيف من امامه فيقتل الرجل اباه وابنه اخاه وهو لا يشعر حتى حصلت فيهم مقتله عظيمه ثم رفع ذلك عنهم وحصلت هذه التوبه من الله تبارك وتعالى لهم فكانت توبتهم هذه ويؤخذ من هذه الايه سعه رحمه الله عز وجل بعباده سعت رحمه الله بهؤلاء العباد بتوفيقهم للتوبة وقبول التوبة منهم وسعت رحمة الله عز وجل بهذه الأمة امه محمد صلى الله عليه وسلم انظروا إلى توبة بني إسرائيل كيف كانت فاقتلوا أنفسكم توبة عظيمة شاقة صعبة قتل النفوس ولكن هذه الأمة المرحومة التوبة ما على الإنسان إلا أن يندم ويقلع ويعزم الا يعود ثم بعد ذلك تبدل سيئاته حسنات ما يحتاج أن يقتل نفسه ولا يقتل غيره فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم يؤخذ من هذا اثبات هذا الاسم لله عز وجل البارئ وهو متضمن لصفة البرء الإيجاد من العدم وقد تكلمنا على هذا المعنى في الكلام على الأسماء الحسنة والفرق بين البارئ والخالق والمصور وقلنا البارئ الموجد من العدم وتكلمنا عن الفرق بين البر والبرء وأصل هذه المادة فإن إحداهما تدل على الإيجاد من العدم والثانية تدل على مزايله الشيء حينما يبرأ العليل المريض يكون قد فارق العلة وهكذا فإن الخالق يأتي بمعنى المقدر ويأتي بمعنى الموجد والمنشئ من العدم فيكون بمعنى البارئ بهذا المعنى الثاني والمصور يكون بمعنى المشكل الذي أعطى هذا المخلوق صورة وهيئة تخصه لكن إذا ذكر البارئ وحده دخل فيه معنى الخالق فهنا اثبات هذا الاسم وكذلك ايضا التواب والرحيم التواب الرحيم يبعثان على الامل ربنا الذي نعبده تواب تواب فتوبته على عباده تاره تكون بتوفيقهم للتوبه وتاره بقبولها منه تواب كثير التوبه وكذلك رحيم صيغه مبالغه فهو كثير الرحمة عظيم الرحمة يقول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم واستوى على أوسع المخلوقات وأعظمها وهو العرش بأوسع الصفات الرحمن على العرش استوى ثم قال الله تبارك وتعالى فتاب عليكم لاحظوا هذا يسمونه التفات كما ذكرنا في بعض المناسبات السابقه هناك واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فموسى صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ثم جاء بعد ذلك الخطاب للغيبة عليكم فتاب عليكم فهذا يسمونه التفات من التكلم إلى الغيبة ما قال فوفقكم أو فوفقتكم إلى التوبة فتبت عليكم فتاب عليكم ثم لاحظوا عليكم صار ذلك أيضا الضمير ضمير الخطاب يعني ما قال فوفقتكم فتبت عليكم ولم يقل فتاب عليهم بضمير الغائب مع أن الضمير للقوم واذ قال موسى لقومه هذا غائب قال فتاب عليكم فجاء بي خطاب فهذه نعمة أراد تذكيرهم بها فخاطبهم بذلك مباشرة ما قال فتاب عليهم هذا ما يتعلق بهذا الموضع من هدايات وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وان يجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام